هنا مساله الاحاديث والاصول الى التوسل الوسيله مساله الاحاديث وال والاصول جاءت في مسألة التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بذاته يعني وانها كلها ضعيفه وموضوعه نعم وصن المصنف من المصنف الذي يمكن ان نقول يتساهل في الحديث ومن الذي يصح او يضعف بين ذلك يقول لك الأول حاكم من الطريقين فراوه من حديث عثمان بن عمر حدثنا شعباء عن سمعت عمر بن خزيمة حدثت عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضريرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أدعو الله أن يعافئنا فقال إن شيء تأخرت ذلك فهو خير لك وإن شيء تدعوته قال فادعو فأمر أن يتوضف وحسن وادعو بهذا الدعاء اللهم إني أسألك أتواجف عليك بنبيك يعني بدعائه يا محمد إني توجهت بك الى ربي في حاجتي هذه اللهم فشفعوا فيها وشفعني فيه وقال عشرتهما ثم أتى بالرواية أخرى أيضا النظري جاء قال رسول الله لقائد قد شق عليها فقال ائتي الميضة فتوضأ ثم صلي ركعتين ثم قل ثم صلّي على الله إني أسألك واتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى لا. إلى ربي فيجلدي اللي عم بصري اللهم فيا في كل هذه الروايات تدل على أنه يتوسل وقال أبو أحمد في كتاب مسلمة بالكامل في أسماء رجال المصنف في فنه مثله صح الكتاب ابن عدي من أفضل الكتب لأن أحمد ابن عدي ماذا يفعل يأتي, يأتي في الراوي ويأتي بالأحاديث التي أنكرت عليه ويبين العلة في ذلك وهنا في علم الجرح والتعديل يقولون يأتي بالجرح مفصلا يعني Vê يقول شبيب بن سعيد الحبطي أو سعيد البصر التميمي حدث عنه ابن وهب بالمناكير وحدث عن يونس عن الظهري بنسخة الظهري حديث مستقيمة وذكر, وذكر, عن علي وذكر عن علي بن ابن المديني قال هو بصر المثقاك في التجارة النصر وجاء بكتاب صحيح قال وقد كتبت كتبها عنه ابن أحمد بن شبيب وروى عن عدي حديثين أو روى عن عدي حديثين عن ابن وهب عن شبيب هذا عن روح الفرج روح ابن الفرج أحدهم عن ابن عقيل عن سابق من ناجي, عن ابن سلام قال مر بنا رجل فقال إن هذا قد خدم النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر ما قال ابن عدي في الوهم الذي وقع فيه وننتقل الى أخرى اخرى روايه الطبراني هنا تراجع اخوان المساله هذا حديث في المعجم الحديث انه عن شبيب بن سعيد رواه حديث الفرج. قال حدثنا عبد الله بن عن شبيب عن سعيد المكي عن روح بن قاسم عن ابي جعفر الخطمي المدني عن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف عن عثمان عن عمه عثمان بن حنيف عن رجل كان يختلف الى عثمان بن عفان وهذه القصرة التي تمسكون بها عثمان بن عفان في حاجة له فلقي عثمان بن حنيف فشك عليه ذلك فقال له عثمان بن حنيف ائتي الميضة وتوض... فتوضأ ثم ائتي المزيد فصل لك ثم قول الله ما اني اسألك وتواجه اليك ابن محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة يا محمد اني اتواجه بك الى ربك عز وجل فيغض لي حاجتي وتذكر حاجتك وروح حتى اروح معك فانطلق الرجل فصنع ما قال له ثم اتى باب عثمان بن عفان فاجل أو تنفس قال حاجتك فذكر حاجته فقضاها له ثم قال له ماذا ما ذكرت حاجتك حتى كانت وقال فاتنا ثم أن الرجل خرج من عنده فلاقى عثمان المعي فقال له جزاك الله خيرا ما كان في حاجته هي حتى كلمته وهذا فغلا عثمان بن حنيف والله ما كلمته ولكن شهدته رسول الله رسول فشكى عليه شوف هنا هذه الرؤية كيف يتمسكون بها هنا فقال له أفتصبر فقال يا رسول الله انه ليس لي قائد وقد شق عليها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتي الميضاء فتوضأ في مصر وكاعتم ثم بهذه قال عثمان ابن حنيف فوالله ما تفرقنا على طلبنا الحديث حتى دخل علينا الرجل كأنه لم يكن به ضر قط قال الطبراني هذا الحديث شعبة عن أبي جعفر واسمه عمر بن يزيد وثيقة تفرض بي عثمان بن عمر عن شعبة قال ابن عبدالله المقدسي صحيح قلت والطبراني ذكر تفرضه بمبلغ علمه ولم تبلغه رواية روح ابن عبادة عن شعبة وذلك اسمه صحيح يبين أنه لم ينفرد بي عثمان بن عمر وطريق ابن وهب هذه تؤيد ما ذكر ابن عدي فإنه لم يحرر اللفظ الرواية كما حررها ابنه بل ذكر فيها أن الأعمى دعا بمثل ما ذكره عثمان بن حنيف وليس كذلك بل في حديث الأعمى أنه قال لما ما شفعه فيه وشفعني فيه أو قال في نفسي وهذه لما ذكرها ابن وهب في رواية في عيش حدث ابن وهب, وهب, وهب من حفظي كما قال ابن عديفة لم يتقن الرواية وقد روى أبو بكر من أبي خيثامة في تاريخ حديث حمد بن سلمة فقال حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا حمد بن سلمة أنباءنا أبو جعفر الخطمي عن عمارة بن خزيمة عن عثمان بن حنيف أن رجل الأعمى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أصبت في بصري فادع الله لي فقالتها فتودأ وصلي ركعتين وقال إني أسألك أتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة يا محمد أشفع بك على ربي في رد بصري الله فشفعني في نفسي وشفع نبي في رد بصري وإن كانت حاجة ففعل مثل ذلك فرد الله عليه وصره قال ابن أبي ابو أبو جعفر هذا حدث عنه حمد الذي حدث عنه حمد بن سلمة اسمه عمير بن يزيد وهو أبو جعفر الذي يروي عن شعبة ثم ذكر الحديث من طريق عثمان بن عمر عن شعبة وهذه الطريق فيها فشفعني في نفسي مثل طريق روح بن القاسم وفيها زيادة أخرى وهي قوله ان كانت حالة فعل مثل ذلك او فعل مثل ذلك وهذه يقال إنها توافق قول عثمان بن حنيف لكن شعبه وروح ابن عبادة وروح ابن القاسم أحفظ من حماد بن سلمة واختلف واختلاف الألفاظ يدل على أن مثل هذه القصة والروايات قد تكون بالمعنى وإن كان وإن كانت حاجه فعلا مثل ذلك هو الصحيح انه مطروح ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بحال من الأحوال. <تصفيق> لا من كلام النبي، فانه لم يقل وإن كانت لك حاجة ففعلت، فعلت مثل ذلك، لأنه بيتوصل بدعاء النبي، فاكم فعلت مثل ذلك. مع ذلك انا اتوصل بجه النبي او بذات النبي التي النزاع فيها أقوى ما يكون. الآن وخيم عندكم غابة إن شاء الله. وإن كانت حادة فعل مثل ذلك قال لم يقل وإن كانت لك حادة فعلت مثل ذلك بل قال إن كانت حادة فعل مثل ذلك وإيش الفرق بينهما الفرق بينهما أن الأولى فعلت مثل ذلك من قول النبي فعل مثل ذلك فعلها من نفسه فعلها من نفسه رب في هذه الزيادة لو كانت ثابتة لم يكن فيها حجة وإنما غايتها أن يكون أصواتنا حائفة ضمن أن الدع يدعو به ببعض دون بعض فإن هو لا بالدعاء المشروع بل ببعضي وظن أن هذا مشروع بعد موته صلى الله عليه وسلم ولفض الحديث يناقض ذلك فإن الحديث في الأعمى أن الأعمى سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له أنه علم, علم الأعمى أن يدعو وأمر في الدعاء أن يقول ما شفعوا فيه يعني يقبل دعاءه فيه وإنما يدعى بهذا الدعاء إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم داعيا شفعة له بخلال شفعته ودعاءه للناس في محياه وفي مماته وأيضا في قوله واشفعني فانا اشفع للنبي في حد لا و... وان كنا مؤمنين بالقط والسلام عليهم ومن ان نسال الله له الوسيله فهو البخاري عن جابر نعم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه و اللهم ارحمنا <تصوح> قال عن إذا سمعني هذا دع تما والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام محمودة الذي وعدته حلت له شفاعة يوم القيام ربسيح مصر عبد الله عصر رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعت المؤذن فقولوا مسلمه يقول ثم صلوا علي فإن من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرة ثم سلوا الله لي الوسيلة فإننا لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد فمن سال لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة وسؤال الأم له الوسيلة هو دعاء له وهو دعاء كان جزاء جنس العمل فمن صلى عليه صلى عليه الله رعاه بها عشرة وأما سأل الله الوسيلة متضمن الشفاعة شفع النبي صلى له كذلك الأعمى سأل منه الشفاعة فأمره أن يدعو بقبول هذه الشفاعة وهو كالشفاعة في الشفاعة فلهذا قال لما شفعت فيه فيه يعني اقبلني أن أدعو بأن تقبل دعائي أن تقبل دعائه بأن تقبل دعائي أن تقبل دعاء قالوا شفعني فيه رواه شعبه روجنج رواه ان شعبه هذا هذه رواه روجنج عن عثمان بن طب اجل من من روى هذا الحديث فمن طريق عثمان بن عمر عن شعبة رواه الثلاثة تلمذيه النسائي وابن ماجه رواه عن محمود بن غيلان عن عثمان بن عمر عن شعبة هذا ايضا انا احمد بن سيار عن عثمان بن عمر وقد رواه أحمد في المسند الروحي بن عبادة عن شعبة فكان هؤلاء أحفظ لللفظ للفظ الحديث مع ان قوله هو شفعني فيه وشفعني فيه ان كان محفوظه مثل ما ذكرناه وهو انه طلب ان يكون شفيع لنفسي مع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يدع له النبي صلى الله عليه وسلم كان سائلا مجردا كسائر السائلين وهذه فيها دلاله واضحه جدا على ما ليست على المطلوب منهم او ما يحتجون به اما الزياده زيادة ففعل مثل ذلك زيادة فيها عيلة كثيرة جدا نتكلم عنها إن شاء الله في الدرس القادم ونبين أن هذه عمدة ما يحتجون به كله باطل وفيه ما فيه من الضعف الشديد فليس لهم حجة ولا ناقة ولا جمل في مثل هذا وبهذا نكون يعني قد وصلنا إلى عصر لكننا سنتكلم على مسألة الذهاب إلى القبر والشفاء به أيضا مرورا حتى ننتهي من هذه الرسالة وندخل في رسالة أخرى ورسالة القدر لابن تاميال أنها رسالة وإن كانت قليلة الأوراق لكنها عظيمة النفع جدا نسأل الله أن ينفع به الأم الإسلامية إزاكم الله خير لا في أي سؤال تفضلوا تخطرون سنهم ساجدين أبو الوقع ماذا علي أن أفعل تفعل مسلمين يفعلون ثم تقوم بعد ذلك تكمل صلاتك أنتظر منكم لو في اسئله تفضلوا